السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله احلف لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم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 أكل بضعة ضلالة أكل ضلالة في النار ثم أما بعد أولا نشكر لكم صبركم على هذه الحلقات فكان الله في عونكم تخرجون من حلقة إلى أخرى ونحسب أن هذا من علامات الصبر على الطلب فشكر الله لكم ونافع بكم ورفع قدركم نبدأ بإذن الله الليلة في الكلام عن مبحث جديد قواعد في البيوة القواعد البينات في تقريب فقه المعاملات القواعد البينات في تقريب فقه المعاملات وكما ذكرنا أنه ينبغي اولا انطباعه هذه الرساله هذه الرساله نعم مطبوعه لكن يتعذر لأن اصل بها اليكم فنحن عندنا منها عدد ليس بالقليل ولكن يصعب ان نصل بها اليكم فنعطيكم رابط الرساله ويتم من حضراتكم مشكورين طباعه الرساله و حاضر. فيتم من حضراتكم طبع الرسالة لكتابة الفوائد. لأن هذه الرسالة وإن كانت يعني جاهزة بين أيديكم، ولكن هناك حواشي بنمليها عليكم. هناك حواشي بنمليها عليكم فوائد، زوائد، تعليقات تكون من الأهمية بمكان. فلذلك الاختبار حينما يأتي يميز بين الذي يحضر، يحضر المحاضرات ويستمع. وبين الذي آخذ المذاكرة فقط كيف التمييز التمييز بأن الذي يحضر المحاضرات يكتب الحواشي فالأسئلة تأتي من أصل الرسالة ومن الحواش التي نملها عليكم فهنا يقع التمايز في الإجابات على الأسئلة بين الذي يكتفي فقط بأخذ المذاكرة ويدخل الاختبار وبين الذي يواظب على المحاضرات ويكتب الفوائد. وفي الأغلب الاعم أن الذي لا يحضر المحاضرات ويأخذ الرسالة في الاغلب لا, يختب... لا يدخل الاختبار في الأغلب يعني طراؤه لا يدخل الاختبار ولا يختبر فهي مسألة همم بتختلف نعم والله نحن نعلم أن عليكم حمل هذا الشيخ يطالبكم, باختبار وشيخ آخر يطالبكم بالاختبار والشيخ الآخر وطالبوا بالاختبار لابد الأمر يعني الإنسان يكون فيه صبر على الطلب ويضخ الله ما استطاع ويجمع بين المصالح ويجمع بين المصالح وأقول دائما أن العبر ليست بكثرة الحلقات حاضر أقول اختبر سبعين حاضر حاضر أنا والله بعد أن رأيت يعني أدقص عليكم من من المشايخ فأنا أتحرر منكم جدا يعني أن أنا أضخل عليكم آخر موعد لاختبار حديث السبعين آخر موعد لاختبار حديث السبعين سيكون إن شاء الله عشرين جماد آخر آخر موعد عشرين جماد آخر جيد ولا نقلل؟ لا في زيادة نقلل إما نقلل وإما عند العشرين جماد آخر جيد كده؟ اليوم يعني سبعة أيام أمامكم. بعد ذلك لن نقبل أي اختبارات أبدا. الأمر الثاني، الإجابات بتأتي. لا نقبل تصوير ورق. لا نقبل مجرد كتابة لابد ملفات بديف ترسل على الصفحة. يعني الإجابات بتوصل مثل جوابنا مثلا في الفعشر ورقات في خمسة في سبعة ترسل ملفات بديف كتابة يدوية أو تصوير ورق لن نقبل بذلك. جيد نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى وبحوله وبقوته الكلام عن حديث عن رسالة القواعد البينات في تقريب فقه المعاملات بسم الله وحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت ان شئت جعلت الحزن سهلا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلي الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا انك أنت العلي العظيم رب يسر وأعِن عليك نتوكل وبك نستعين اللهم لولا أنت ما تديننا ولا صلينا اللهم لولا أنت مهتدينا ولا زكينا ولا صلينا فأتمم نعمتك علينا وثبت الأقدام إلا قينا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفل للأنصار والمهاجرة نريد البحث أي بحث بحث مادة البيوع ما احنا نزلنا رابط يا جماعة رابط هذا هو الرابط أمامكم احنا نزلنا رابط مبحث البيوع وقلنا لابد ان يطبع حتى تكتب الحواشي عليه هذا هو مبحث البيوع لا لا الرابط الثاني ليس لا هذا رابط ليس صورة فقط الرابط الاخير ليس صورة فقط بل هو بحث ادخلوا عليه الان الرابط الثاني هذا الاخير ادخلوا عليه ثم اجيبه ها هل هذا صوره فقط ولا مبحث؟ الرابط رابط الاخير هذا من يجربه من جربه و وجده مبحث فالحمد لله الحمد لله نقول آه. نعم نعم مبحث الحمد لله رابط المبحث محمد جابر وندل السلام هلا اسكت الله لك صوتا ولا غيب لك صورة لا في محمد ونضيف ضيف ضيف عبد الله وين شي غياب محمد صديق غياب تمام السنه غياب أمات الله غياب ما شاء الله لو أن لي بكم قوة الله المستعان ايش هذا لا لا لا, لا. الرابط سليم الرابط سليم. قال نقول أولاً في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة أي من علامات الساعة تسليم الخاصة فإن المرء لا يسلم إلا على من يعرف وهذه من علامات الساعة. قال وفشو التجارة حتى تعين المرأة وزوجها على التجارة هذا أمر مشاهد أن التجارة تفشو حتى ترى المرأة تعين زوجها على أمر تجارتي وهذا أمر مشاهد لا يختلف عليه اثنان قال وقطع الأرحام إلى الله المشتك وفشو القلم فشو القلم كثرت الكتب والتصانيف كثرت الكتب والتصانيف في شتى الفروع العلمية وظهور الشهادة بالزور هذا أمر أيضا يعني مشاهد. قال وكتمان شهادة الحق. أشار من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم من علامات الساعة فشو التجارة التجارة بين البيع والشراء حتى ترى المرأة تعين زوجها على ذلك. فمن علامات الساعة هو انتشار حركة البيع والشراء. ولذلك وجب على كل مسلم أن يتعلم فقه البيوع لما لأن الواحد منا أو الجميع منا إن لم نكن نحن من بائع السع من بايعي السلع فنحن نشتري ولا بد إذا كان كل واحد منا يعني لسنا من بايعي السلع فالكل يشتري وعملية البيع عملية متبادلة وعليكم السلام ورحمة بين البائع وبين المشتري لذا كما ذكرنا مرارا وتكرارا في سلسلة دروسنا كل من شرع كل من شرع في عبادة ما أو معاملة ما وجب عليه أن يتعلم فقهها وإلا فقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريض على كل مسلم إذا لم يكن تعلم فقه البيوع فريضة فماذا من فريضة من بعده فالإنسان قد يقع في الربا وهو لا يدري والله الإنسان قد يقع في الربا وهو لا يدري لذلك أمور يعني آآ آآ قد تراها أنت من الصغائر وهي عند الله ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم قال الإمام الغزالي صفحة 4 والعلم الذي هو فرض على كل مسلم أن يتعلم إنما هو العلم الذي يحتاج إليه قال والمكتسب يحتاج العلم علم الكسب قال لذا وجب على كل مسلم أن يتعلم هذا العلم كما ذكرنا أننا وإن لم نكن من بائع السلع فالكل منا يشتري فهي عمليا متبادلة بين البائع وبين المشتري وقال الإمام النووي انظروا إلى شدة القول قال يحرم الإقدام على البيع إلا بعد معرفة شرطه يحرم يعني تخيلوا بقى كم ولما يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأسواق شر البقاع في الأرض نعم الأسواق شر البقاع في الأرض والمساجد خير البقاع المساجد نعم فيها ذكر دافيا الصلاة فيها لما الأسواق شر البقاع أنه يقع فيها الحالف الكاذب يقول التاجر والبائع والله عليكم السلامة وحسناك يقول البائع والله ما ربحت فيها شيئا أمر يعني من العجائب وأنت تقف لله والبط كما يقولون يقسم أيمانا حتى في مرة ما آآ شاهدت بائعا يقول والله لا لم أربع فيها شيئا فقلت لو تقسم على قال إلا ما أفعل ذلك لن أبيع شيئا صارت التجارة فقط ليس في السلع بل التجارة في الكلام يقسم يمينا غموسا يبيع دينه بذراع معدولة ها يعني كم من أيمان مغلظة أيمان كاذبة تحلف في الأسواق لذلك فالأسواق شر البقاع عند الله تبارك شر البقاع لأن فيها كذب فيها غش فيها بيع ربويه فيها خداع كما ساتي هذا البحث الذي سنشرع فيه بيشمل على أقسام ثلاثة القسم الأول مقدمة في فقه البيوع في الكتاب والسنة القسم الثاني فوائد قبل الشروع في البحث فوائد بين ذلك البحث القسم الثالث وهو مقصود الرسالة قواعد في فقه البيوع كما ذكرنا أيضا من قبل أن جمع المسائل العلمية في قواعد كما إن شاء الله نحن بندرس في قواعد فقه الزكاة يوم الجمعة واليوم نبدأ في قواعد فق البيوع وان شاء الله حنأتي في قواعد في علم الحديث. دائما أنا أرغب في مسألة القواعد لماذا؟ لأن القواعد تجمع شتات المسائل، تسهل حفظ المسائل العلمية. فالإنسان قد ينسى المسألة العلمية، ولكن يحفظ القواعد التي تجمعها. يحفظ المسئلة، المسألة التي تجمع. لذا كان من هدي السلف وأصحاب التصنيف يجمعون العلوم في قواعد قاعد ابن رجب. قواعد ابن الملقم إلى غيرها من الكتب التي كانت تشمل على مجموعة من القواعد نبدأ صفحة سبعة القسمة الأول فقه البيوع في الكتاب والسنة فقه البيوع يشغل حيزا واسعا من كتب العلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فرع مهم فرع مهم لذا ترى كتب العلم تشمل على كتاب العبادات وكتاب المعاملات فيدخل في معاملات البيع والتجارة المضاربة إلى آخر ذلك في كتاب الله عز وجل قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقف مع قوله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن طراد أي عن رضا وهنا حاشية أي فائدة ليست عندكم فاكتبوها الرضا نوعان قوله إلا أن تكون تجارة عن طراد الرضا نوعان الرضا نوعان رضا الشارع الله عز وجل ورضا ال متبايعين من المتبايعين البائع والمشتري يبقى رضا الوعين الرضا في الشرع نوعين رضا الشارع الذي يشارع العباد هذا حلال هذا حرام قسم الثاني رضا المتبايعين وهو البائع والمشتري اولا رضا الشارع فهذا